بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى رشد فامننا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما صاحبته لا ولدا، وأنه كان يقول سفي هنا على الله شققا، وأن ظننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رقى، وأنهم ظنوا كما ظن. تم ان الذي يدعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها فوجدناها مليئه حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدى وان لا ندري نشرون أريد بما في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق ددا وأن ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه ردا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون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 سلكه عذاب صعدة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لم ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا يَقُولُ لَكُمْ ضَرٌّ وَلَا رَشَدَ قُلْ إِنِّي إِلَيَّ يَجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا 129-إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريبما تعودون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من رتضا مر وسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أذل غوري رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا